ولا روح ولا روح تعبت يا ابن ولا روح وبعد لا معجب ظلت ولا روح ضلت طول العمر يميك ولا روح روح حشلان وانت على الوطيه يا يا روح وانت على فينا الطيب ذاتك وانا يمك يا لأكبر وانت ابني وانا يمك عسى اتضل دوم يمي وانا يمك نجنون بقبر واحد سويه يا بقبر واحد. ما شاء الله ايي شواي يا ريتك يا, يا دمع بالهم يا رجال برباك يا وليدي يريت انا تمنيتك عدل يمي يا ريتك تشوف ايش عملت الايام بي يا يتشوف ايش عملت الايام بي وفو طيب وابو عز